سورة الفجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكنون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا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 فَيَومَئِذِ لا يُعَذِبُ عَذاابَو أَحَد وَلَا يُثِقُ وَثاقَو أَ أحدَد يأََتُهَن نَّفْسُ المُطُمَ إِ تُرجع إلَ رَبِّك إِرجع فدخلي في عبادي ودخلي جنتي